بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نشقاً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 في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء.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 الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعام وبرزت الجحيم لمن يرام فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوام وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوام يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت مذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها